المقياس عند الناس هذه الأمور كم رصيده عنده منزل أو ما عنده عنده شهادة طيب عنده شهادة لكنه يشرب الدخان لكنه يشرب الخمر ما ينظرون هل هو مستقيم أو لا ما ينظرون إلى هذا وإنما ينظرون إلى عائلته فلان وفلان من قبيلة كذا وكذا وهل عنده مال هل عنده رصيد هل هو ولد فلان الذي قد مسك المنصب الفلاني ينظرون إلى هذه المقاييس الدنيوية والمقياس الحقيقي الذي ينبغي الناس أن ينظروا إليه من تمسك بدينه هذا هو المقياس الحقيقي ولهذا هذا هو المقياس والميزان عند الله يوم القيامة إن أكرمكم عند الله أتقاكم وإيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم وفي رواية إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم